إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 يقول الله تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم بشأن البقرة في معجزة البقرة وقلنا سياق الآيات في تعداد نعم الله عز وجل على بني إسرائيل ومقابلتهم في كل مرة هذه النعم بالجحود والتولي والإنكار بل والشرك والأذية للأنبياء والصالحين منهم ومن ذلك ما قص ربنا علينا من قصة البقرة قصتها مختصرة هي كالتالي نحاول أن نوفق بين الروايات التي ذكرت في تفسير هذه الآيات الكريمات وفي قصة البقرة فنقول وبالله التوفيق أن رجلا من بني إسرائيل كان لا يولد له وكان له ابن أخ وكان الرجل غنيا فاستعجل ابن أخيه قتله من أجل الميراث فقتله على حين غفلة من بني إسرائيل ثم ألقاه في الطريق وقيل أن أن هذا الرجل الغني كان له بنت في رواية أخرى أن له بنتا وأن ابن أخاه طلب إليه أن يزوجه بنته فأبى عليه عليكم السلام فقال في نفسه لأقتلنه وأتزوجن بنته وأرث ماله وأأكل دياته كلها مع بعض المهم أنه في قصة مال وميراث قتل وارث مورثه وأغلب الروايات عليكم السلام إن لم أقل كلها على أن الرجل القتيل هو عم القاتل إذن فقتله وكانت بنو إسرائيل إذا قتل قاتل إذا قتل قتل قتيل ولم يعلم قاتله نظروا إلى أي البيوت هو أقرب أو إلى أي البيوت جثته أو موضع قتله أقرب ثم يطالبون تلكم البيوت أو ذلكم الحي بدية القتيل قال ربنا فيما سيأتي بيانه إن شاء الله فالدارأتم فيها أي فاختلفتم في النفس في هذه النفس المقتولة في أمر هذا القتيل اختلف بني إسرائيل أو الحيين من بني إسرائيل اختلفوا في من قتل هذا القتيل حتى كادوا يقتتلون وفي بعض الروايات أنهم فزعوا جميعا إلى موسى عليه السلام فقالوا أن اختلفوا وبين أظهرنا نبي الله عز وجل وفي روايات أخرى أن القاتل نفسه هو الذي سأل نبي الله موسى أن يسأل ربه فيظهر أمر القاتل وهذا من فرط الجهالة والجرأة على الله عز وجل إن صحت هذه الرواية الخلاصة أن موسى عليه السلام طلب إليهم بعد أن دعا ربه عز وجل أن يذبحوا بقرة فقالوا كما في ظاهر الآية أتتخذنا هزوا نحن نختلف في أمر قتيل وأنت تطلب إلينا أو تطلب منا أن نذبح بقرة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فالمستهزئ جاهل دائما المستهزئ جاهل فقد يستهزئ مستهزئ من عاهة في أخيه ومن فرط جاهله يظن أنه يستهزئ من المخلوق في حين هو يستهزئ ممن؟ من الخارق عز وجل فالمستهزئ جاهل دائما من أجل ذلك قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فإياي وياكم والاستهزاء وروي أن سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين وكما تعلمون أو يعلم كثير منكم أنه كان يتاجر في الزيت ورؤية أنه وقعت فأرة في بعض براميل زيته فاختلط عليه أو فاختلطت عليه البراميل في أيها وقعت الفأرة وتعلمون حكم الفأرة إذا وقعت في في السائل أنها تنجسه كله وإذا وقعت في الجامد كما جاء في الحديث أنه يؤخذ المحيط بها ويلقى المهم أن سعيدا رحمه الله تعالى اختلطت عليه البراميل فقال له بعض طلابه وراجعه في المسألة فقال اسكت لقد عيرت رجلا بفقره منذ أربعين سنة وكان معه أربع أربعين برميلا ألقاها كلها فقال رحمه الله لقد عيرت رجلا بفقره منذ أربعين سنة فكأنما استشعر وأحس أن هذا بسبب ذاك وهذا فيه كذلك تحذير من, من استصغار من استصغر الذنوب وكان معي قبل أن أدخل الدرس بقليل رجل شكى إلي حاله الآن في الطريق قبل قليل فقلت يا أخي تفقد نفسك لعلك واقع في ذنب اشتكى من الابتلاء وطول الابتلاء وشدة الابتلاء وأنا لا أعرفه ولكن هذا من حسن ظنه نسأل الله أن نكون خيرا مما يظن وأن يغفر لنا ما لا يعلم فقال ليس عندي من ذنب إلا أني أشرب الدخان وأشرب في كل أسبوع مرة الله هكذا قال فقلت يا أخي بارك الله فيك لا تستصغر الذنب أنت ترتكب كبيرة من الكبائر وهي في عينك أدق من الشعر لا أشرب إلا مرة في الأسبوع وأنا مبتلى ولا أقترف مما يسخط الرب شيئا هذا كلامه من أعمل في شيء قال. إلا أني أشرب في كل أسبوع مرة واحد الخلاصة أن موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فطلب موسى من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ومن ثم يبين لهم ماذا يصنعون من أجل أن يفتضح أمر القاتل فالجماعة معاندون جاهلون وذلك ديدنهم قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي في الحديث أنهم كانت تكفيهم أدنى بقرة طلب منهم أن يذبحوا بقرة على التنكير أي بقرة أدنى بقرة فقالوا ادعو لنا ربك بعد أن جاءهم الحكم الأول واتهموا موسى عليه السلام بالاستهزاء بهم قالوا إن صدقت فادعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون لا فارض يعني لا هارمة ولا بكر ولا صغيرة ليست بالمسنة ولا هي بالبكر البقرة الصغيرة عوان وسط بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون توجيه ونصح من موسى عليه السلام أن يبادر إلى امتثال أمر الله عز وجل قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين زادهم مع الصفة التي طلبوا صفة أخرى صفراء ونوع صفارها أنه فاقع صاف ثم صفة أخرى تسر الناظرين يعني فيها حسن وجمال إذا نظر إليها الناظر سر بها وأعجبته قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون بعد كل هذه الصفات الآن صار البقر متشابها عليه قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض يعني لا لم تستخدم في حرافة الأرض تثير الأرض أي الحرف أثار الأرض إذا حرفها ولا تسقي الحرف لا تستعمل في السقي في جلب الماء أو في استخراج الماء من البئر أو في إدارة ساقية من أجل رفع الماء أو ما شابه ذلك من الطرق التي يسقى بها الحرف أو الزرع إذن هي بقرة ليست مذللة بالعمل لا تعمل بقرة مدللة لا تعمل لا يحرف عليها ولا يسقى بها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيء فيها صفة أخرى ولاحظ معاني دقيقة في هذه الآيات الكريمات فيها عبرة موعظة لمن كان له قل إن اللاحف في كل مرة يشددون على أنفسهم فيشدد عليهم الأمر وكانت كما جاء في الحديث تكفيهم في أول أمرهم أدنى بقرة يطلبون الصفة فتأتي الصفة والصفتان تشديدا من الله عليهم لما شددوا على أنفسهم لا شيء فيها أليس فيها بياض أو ليس فيها علامة صفراء خالصة قالوا الآن جئت بالحق الآن جئت بالحق ما دام الأمر بهذه الشدة هذا حق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد كل هذه الصفات وبعد أن عثروا على البقرة على ما سنذكر بعد قليل ترددوا في ذبحها حتى هذا رجل ابن عباس في تفسير هذه الآية حتى بعد أن حصلوا عليها ترددوا بعد أن اشتروها ترددوا وما كادوا يفعلون يؤجلون الأمر ويتلكؤون فيه هذا على تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو يكون معنى قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون من شدة أي إشارة وكناية على شدة ما قاسوه في الحثور على هذه البقرة بكل هذه الصفات قيل أنها أنهم وجدوها عند امرأة عجوز هي كفيلة لأيتام فلما علمت أن مطلبهم عندها وحدها شددت عليهم وأخذتها أو باعتها لهم بقيل بملء جلدها ذهب وقيل بوزنها ذهب وقيل بأضعاف أضعاف ثمانية قال ربنا فذبحوها وما كادوا يفعلون هنا في الحقيقة وقفات أحب أن نقف عليها إن شاء الله في قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق هكذا بعض الناس بعض الناس لا يرون الحق إلا ما كان شديدا وحتى نستذكر أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأنه كما نقول دائما لا لا يقرأ قطعا وإنما لأوله علاقة مباشرة بآخره ولآخره علاقة بأوله وللآيات علاقة سياقها بلحاقها لاحظ قبل قصة البقرة ذكر الله لنا قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر ثم ذكرت قصة البقرة بعد ذلك وهذا فيه تنبيهم من الله عز وجل على مسلكين فاسدين باطلين يهلك من سلك أحدهما أو كلاهما المسلك الأول قلنا في لقاء سابق أو في اللقاء السابق تحديدا هو التحايل على ما شرع الله التحايل على ما أمر الله عز وجل من أجل ارتكاب ما حرم تحاول هكذا بعض الناس ديدنه وحاله ومنهجه التحايل على شرع الله يعلم شرع الله يعلم حلاله وحرامه وقد يظهر قد يظهر التمسك بالحلال والحرام والعمل بالحلال والحرام ولكنه لا يألو جهدا ولا يدخر فرصة في التحايل على هذا الشرع وهذه الفئة من الناس موجودة. وليست بالقليل فيما أزعم ويعيش مثل هؤلاء بيننا نسأل الله لا نكون منهم يتحايلون على شرع الله ففائدة الرباء صارت تسمى خدمات خدمات ربوية الفائدة التي تأخذها البنك قيل هذه مؤخرا هذه من الفتاوى المتأخرة خدمات حتى المرابي الأول هو يؤدي لك خدمات يعطيك ماله ويأتي يقابلك مرة في الشهر ولا مرة في السنة ويجيك من بعيد خدمات تابعة على القرن لكن ناس كأنهم لا عقول لهم خدمات ربوية وقس على ذلك في التحايل وباب الضرورات التي تبيح المحظورات وهي قاعدة شرعية أصيلة صحيحة لكن يتوسع الناس فيها من أجل التحايل على شرع الله فكل يدعي الضرورة البيت ضرورة والسيارة ضرورة والزواج ضرورة وتحسين البيت ضرورة وتبديل السيارة ضرورة والسفر إلى الخارج ضرورة والتصييف على شواطئ البحر وفي مدن المدن البحرية الساحلية ضرورة فيأخذ الربا هو من أهل الصلاة من أهل القبلة ويعلم قطعية تحريم الربا وأن فيه نص وأنه محرم إلى قيام الساعة ولكن يتحاين على شرع الله كحال أهل القرية الذين مسخهم الله عز وجل قرادة وقلنا الملمح الذي ذكره بعض المفسرون الذين قالوا أن الله اختار لهم أن يكونوا قرد جزاء من جنس العمل فالقرد هو الذي يتحايل ويتذاكر فكانوا قردة لأنهم يتذاكون على الله عز وجل ويتحايلون على شرعه هذا مسلك فاسد باطل أصحابه كسر في كل زمان لا سيما هذا الزمان هذا مسلك ثان باطل فاسد مضل مبين اللي هو التشدد التشدد فيما شرع الله عز وجل فكلا طرفي القصد مذموم لا التحايل على الشرع ولا التشدد فيه بعض الناس يحل له أن يعسر على الناس والمصيبة أن بعض الناس كلما رأوا التعسير قالوا هذا هو الحق قالوا الآن جئت بالحق ماذا من المسألة بهذه الصعوبة هذا حق وهذا دين وهذا تدين أما المسائل السهلة لا تبدو بعيدة عن الدين الحق وعلى المنهج الحق وهذا طبعا فهم سقيم فترى منا كذلك من يتشدد في غير موضع التشدد ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي يا أخي بقرة وخلاص ما لونها ما شكلها اشطولها ما, ما صفاتها فيبدأ بعض الناس يتشددون ثم ثم شرع الله عز وجل الله عز وجل شرع من الشرائع والأحكام ما يطيقه بني آدم فمن تساهل في الشرائع كما قال بعضها العلم من تتبع الرخص تزندق وكذلك من عسر على نفسه وعلى غيره يوشك يوشك أن يعجز عما تشدد فيه بل أن يعجز وتنفر نفسه ربما نسأل الله العافية من الشرع بالكلية ينفر وينفر من معه ممن تشدد عليهم وشدد عليهم الأمر ونسمع من ذلك كثير وهذا موجود أيضا فبعض الناس لا يسمع مثلا عندهم الشيخ الحقيقي هو الذي لا تكاد تفهم من كلامه شيئا هذا علم هذا بحر من بحور العلم. مادام لا يفهم كلامه يقولون الآن جئت بالحق. مادام مش فاهمين عليك شيء هذا علم. وحاشا لله عز وجل أن يكون علم الشريعة علما مستغلقا. ما يتفهمش. بل هو علم ميسر. قال ربنا عز وجل ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من متدكر؟ علوم القرآن كلها. ميسرة. وعلوم الحديث كذلك لكن تعطيها شوية من وقتك والكثير من انتباهك فهي ميسرة لمن يسرها الله عليه شوف الشعر القديم أساطين الشعر لوضع الأسس الأولى للشعر كيف كان شعرهم؟ مفهوم ممكن بعض الألفاظ المهجورة التي لم تعد متداولة على ألسنة الناس تحتاج إلى منجد تفهمها وخلاص ينتهي المنظور أب الشعراء أو جد الشعراء اشكون امرئ القيس اقرأ قصائده اقرأ لامياته الطويلة قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي هذه مواضع أسماء مواضع بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراط لم يعفر اسمها كلها أماكن لما نسجتها يقصد الريح من جنوب وشم ألي كدأبك من أم الحواير في قبلها اسم رأة وجارتها أم الرباب أم الرباب بمأسلي مأسل كذلك اسم مكان إذا قامت تضوع المسك منهما نسيم الصبا الصباح جاءت بري القرنفلي كأني غدت البين يوم تحمل وقت الراحلين لدى سمرات الحي السمرة اللي هي الشجرة ناقف حنظل الحنظل اللي هو نبات مثل البصل إذا نقفته ثالث دموعك هذا أبي الشعراء جيب الشعر المعاصر وأتحداك أن تفهم منه صفحة جدار قرورة كأس كذا قالوا الآن جئت بالحق هذا شاعر فذ يقدم في المجالس شاعر تونس الأول وشاعر كلام مستغلق وأب الشعراء كلامه واضح نحي أسماء الأماكن وبعض الألفاظ المهجورة ترجع تفهمها انتهى الموضوع هذ هذوما أساطين الشعر يرجع إلى كلام العلماء كلامهم عذب رقراق جميل يقدمون علم الشرع في أسلوب رائق ماتع عجيب سهل ميسر دحكة من كلام العلماء انظر في كلام الله عز وجل يفهمه الأمي والعجوز والشاب والصغير والمثقف والمش مثقف ها؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يفهمها كل أحد لكن الناس يتفاوتون في الفهم إذا جاء واحد يطلمص عليهم قالوا الآن جئت بالحق هذا هو هذا التفسير الحق يبدأ يجيبك الكلام والنقشات ها النقشات اللي تقولوا من جاء بها هذا لا مش المقصود هذا يجب لك مقصود تأويل بعيد جدا ويزعم أن هذا هو تفسير المناسب وأنه لم يسبق إليه والناس يبهرون بهذا تشوف هذا حتى على الشاشات بعض الأمور المسلمات التي لم يخالف فيها واحد من السلف والخلف تسمع شكون يفسرها يقول لك لا مش المقصود أن آدم وكذا لا يجيب لك قصة أخرى وهكذا إذن هذا منهج التشدد في دين الله منهج باطل منهج باطل يؤدي بأصحابه إلى ما لا يحمد عقباه واحد يشوف المخطوبة من كانوا أورع أو منا، قال العلماء يجوز أن تراها وترى منها ما يدعوك لنكاحها للزواج بها ويتصل بك واحد يجوز أن أرى المخطوبة يا يجوز معها محرم إن استطعت يا أخي ما تحرش قد تكون دميمةً بتعجبك شوف إحنا غير ما تمشي للدار وتجيب المحرم وكذا طيب إذا جاء المحرم يجلس معنا ثم هل تجلس أمامي ولا نتجنب يجوز لي نخضرو يا أخي ما لعليش ماشش هذا موجود في شبابنا الآن يجوز النظر إلى المخطو من هو أتقى منك من كانوا أتقى منه شفوا ينظر إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا من غير ما يمشي للدار ويعمل قصة وطاولة وكلاسة وبعدين ينصرف ويخلي له حصرة ربما في القلب ولا ما عجبته سبحان الله مسائل من التشديد واحد اتصل بي قبل مدة ذهب في سفر راني قال لي ما صليتش كيفاش أجنبت وش القصة اختسل ما أنا اختسلش ما سماش حرجت يعني تشديد في تشديد يا أخي شوف ذنوب شوية ما شوية مش, مش تختسل اغتسال النظافة التامة لا ارفع الحدث وبعدين كي تروح كي تروح تنظف ما شئت كانوا يختسلون بالنزل القليل من الماء فهو حتى وقع في أنه لم يصلي أجل عدة صلوات قال لي ما صليت الصبح والظهر والعصر وداخل مغرب وعليش يلزم ما ياسر ويلزم كذا من قال هذا؟ من قال مثل هذا وقص على ذلك واحد كذلك أخ يشكي لي من, من أخيه أخيه في الله جاءت زوجته مع زوجة الأخ هذا في مناسبة ما أدري عقيقة ولا والرجل الأخ عنده سيارة فقال له بالله إذا راجع أجيب معك الزوجة أنا ما عندي السيارة وقال له لا يجوز جزيزا معها محرم, محرم. وخليها تروح على رجليها ومعه زوجته وأولاد وكيف حطها من تالي أنت مضطر إنك تنظر إليها ولا شنو المشكلة؟ محرم هي في سفر في يوم وليلة بينك وبين الالمكان يعني نوع تشدد في غير محله كمسلك بني إسرائيل في الآيات التي معنا حكم الله على العين والرأس لا تتخلى عنه قيد ألم تخرش لا هكذا ولا هكذا لا تتشدد في غير محل فتصعب على الناس الدين وكم من واحد والله يفرح بشرع الله وكأنك أعطيته مال الدنيا تقول له لا أعروا الأمر أيسر مما سمعت أيسر مما سمعت رجل كبير طاع في السن سقط عليه الصيام بالسن والعجز قالوا تطعم عن كل يوم المسكينة ونسي ما سئلهش على حاله فقير فاغتم صار بش يطعم المسكين يترك طعامه ورجع صائم معنا. بش يطعم المسكين عن كل يوم قالوا تخرج اطعام مسكين فقلنا له انت سقط أنا عندك شيء قال والله ما عندي شيء بالكاد ناكله نشرب اذا سقط عنك الصيام بالعجز والاطعام بالفقر واللي يبوس فينا وكأن احنا اللي شرعناها وممكن تشتد عليه ويقع في في محاذير أخرى يجوع هو بشوط عمل مسكين ته هو مسكين هو في حد ذاته مسكين تنطبق عليه شروط المسكنة تنطع هذا مش طيب أبدا ولا يصل إلى خير والله كثير من الأخوة شفناهم بدأوا متنطعين ما يسمعوا كلام حد ثم في النهاية والله الذي لا إله إلا هو انتكس انتكاسة الناس و الله سلامته و كنا يا إخوان مشهك يا إخوان مشوي مش يا إخوان ك... ثم ينقلب عليهم الأمر لأن النفس نفس هذه تحتاج إلى سياسة انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أصحابه الأمر يعني ليس بهذه الطريقة وانظن قصصت عليكم في البخاري حديث حديث الأعرابي ظن في حصة ماضية ولا في قبلها ولا في درس آخر اللهم ما أذكر اللي هو في في بعض كتب السنة مشهور الحديث بحديث المحترق تحدثنا عن هذا الحديث، حديث المحترق. أعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت وأهلكت. تكلمنا فيه ولا؟ المهم أنه في الصحيح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت. وفي رواية يا رسول الله احترقت. فاشتهر الحديث بأنه حديث المحترق. قال ما ماذا أصابك؟ قال أتيت وأهلي أو جمعت وأهلي في نهار رمضان. قال صلى الله عليه وسلم إذن تصوم شهراً قال يا رسول الله وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام تنا من جمتهنار وقعد في مصيبة كمنهن ولي شهرين وربعه قال إذن أطعم كل عن كل يوم أطعم ستين مسكيناً قال يا رسول الله والله ما عندي شيء فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعذق من تمر قال خذ هذا وتصدق به قال يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني فأعطاها التمر وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الأعرابيه بالتمر وبكل شيء هذا في الصحيح مش من عندي هذا مش كلامي ولا رأيي ولا اجتهادي ولا كلام فقهاء ولا. فالأمر الله عز وجل يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من في الدين من حرج إذا وجدت حرجا في دين الله عز وجل شدة والحاجة دي كمان نجمتها فراجع نفسك تجدها من نفسك أو ممن أفتل، فماش حرج في دين الله عز وجل، هك الحرج بحيث واحد يتورط ويصير دين الله عز وجل ورطة وحاش، ورطة متورط يقول كنا نري متورط في صلاة أو في صيام أو في سفر أو في كل معاملة من المعاملات ولا من العبادات لا، في الحف الصحيح كذلك الجماعة من الصحابة الذين كان معهم رجل الجريح في رأسه. قال إني جريح وقد أجن قالوا لا نجد لك رخصة تختسل فاختسل في الحديث فكذّ فمات إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله هكذا في في الأصل الحديث إيش قتلوه بالجهل بالتشدد لا تختسل وأنت مريض رأس مفتوح تختسل ما نجد لك من رخصه قال قتلوه قتلهم الله فكلا طرفي القصد مذموم لا التساهل والدين يسر القاعدة اللي اتفقنا عليها لعند التوانس الكل الدين يسر هي كيفاش يسر؟ يعني نخرج منه ونكسر عراه عروة عروة تتعارض خدمة مع صلاة ايش تنحي نحي الصلاة تتعارض قرض مع دار ايش تنحي تنحي القرض ولا الدار تنحي الحكم تنحي الحكم تأجله تلغيه تحسب روحكم لا تشاهدوه تعارض حجاب مع أسخانة نقص من الحجاب سهل فيه تعارض كذا مع كذا فيش وكذلك هذا مذموم والتشدد في دين الله على مذهب بني إسرائيل في قصة البقرة مذموم رخصة رخصة ما تنجمش قائم صلي جالس ما تنجمش استلقي عجزت عن استعمال الماء لمرض أو لغلبة الظن أنه يصيبك مرض أو يتأخر بروق تيمم تيم فتأخذ بالرخص في موضعها ولا تترخص في غير مواضع الرخص ولا تتشدد في غير مواضع التشدد والتمسك بما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة المعلوم من الدين بالضرورة اللي ما فيشه خلاف ولا اجتهاد ولا رخصة ولا هذا ما فيشه كلام يقول تلاعب بالدين يقول تزندق وكذلك التشدد اللي بعده انتكاس كما يقولوا في القاعدة كل شيء فات حده انقلب إلى ضده شوفوا بعض الشباب أول ما يلتزم يقول لك يصوم يوم ويفطر يوم على صيام داوه وهو يقوم في الليل عشرين ركعة كل الليل هو وكذا, وكذا وكذا وكذا ويضيق على أهل بيته والله بعض الشباب تشكيلي منه أمه وأخته يدخل عليهم دخلة عجيبة أول ما يلتزم ما منوع كل شيء ممنوع كل شيء ممنوع يتعبهم ثم يصير والله الذي لا إله إلا هو أكرر القسم وأنا إن شاء الله غير حانث يوليهما ليرجعوا فيه للحق بعد ما هو وراهم الحق في البداية هو اللي التزم ودخل على أسرته بالخير وكذا لكن تشدد فانتكس وصار هما أم كذا وكذا له لا ورجع للصلاة وفعل كذا وفعل ولعلكم كذلك تعرفون حديث النفر الذين جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث كأنهم تقالوها. تقال له, تقال له عبادة من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الثاني وأنا أقوم ولا أنم وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى حتى نقول لا يريد أن يفطر معاش بش يفطر حتى يلقى الله عز وجل. يجد في الإنسان في نفسه الإقبال على طاعة فرصة يقبل على الطاعة تبدأ النفس بش تتفلد قالت وكان يفطر حتى نقول لا يريد أن يصوم هذا سيد الأولين والآخرين قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه أما والله إني لأتقاكم لله فمش واحد يزعم أنه أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عثمان بن مظعون أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ونساء أهل بيته رأينا زوجته مبتذلة فقلنا لها ما بال حالك هكذا وأنت وبعلك في الحديث وبعلك أكثر المهاجرين مالا قالت ما له بنا من حاجة ليله قائم ونهاره صائم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نادى فقال يا عثمان الحديث مشهور إن لربك عليك حق هذا ما فيه كلام وإن لأهلك عليك حق وإن لبدنك عليك حق فأعطي كل ذي حق حق متخلطش الأمور متخلطش الأمور كل الوظائف صارت لا تجوز لا يجوز العمل في كذا ولا يجوز العمل في كذا مالش نالي يجوز البطالة لا مواد المصيبة والبطالة مالش كون ينفق عليه الوالد الوالد ولا الوالدة ترجعها تخطوها عملها تسأل وقلك لا يجوز والله سمعنا هذا وهذا واقع وكلكم أعرف أنكم ترونه ونراه جميعا لا يجوز بطلق كل الأعمال لا ت... كلها لا تجوز وتشغل عن الطاع وتشغل عن العباد وتشغل إيه عن... ثم ماذا وتبقى يبقى جالس ينتظر يدا سفلا وربما يعلم يعمل أهل بيته تعمل أمه تعمل أخته ويكون العمل وقتها فعلا ربما غير جائز ويقتات منه ما عندهش اشكال يتحايل يولي وقتها من اهل القرية يتقلب يبداها ما تشدد وبعد يقولك لا هذا ما تضرورات مش ناكل ما ناكلش الغلة فقط تسمع رمادي الفتاة يقولك ناكل فقط ما يقيم الاود في دارنا بابا رزقه في شبه ناكل خبز وشوي طعام فقط وكتوسع لا يفتي لنفسه ما يتوسعش في الطعام وهكذا إذن أحبتي وإخواني أنهى نفسي وإياكم عن هذين المسلكين الفاسدين الباطلين المضللين اللي بشي تبع واحد منهم يهلك ويهلك والعزب بالله يهلك وغيره ممن حاوله ممن يعتدون بقوله إذا كان متزوج يهلك معه زوجه وأولاد وإذا كان في بيته بأحد المسلكين إما يتساهل وكل شيء يقولهم الدين يسر يبدأ يلوش في الرخص. وهو الشيخ الفلاني قال للربا إذا كان في الدار جائز، والآخر قال الحجاب يكفي أنك تحط على راسك والآخر قال كذا والآخر قال يجوز تخرج الخطيبة مع المخطوبة وعجبية والله سمعناها واحد واحد يظهر في الشاشة قال ما فيش إشكال في الجامعة يفتر مع بعضهم ويتقابل مع بعضهم وهذا ليس اختلاطا ولا في شيء ما شيء فهذا مسلك ومسلك آخر لكي يقابل المخطوبة الولي وشاهد عدل وإجابه قبوله محرم بشي شوفها كابل النظر هنا. ثم تقعد منه ولا على اليسار جي ولا كيفاش يشو حتى في الشارع حاول عرفها وين تسكن ولا كذا هذا ما في شيء أرجع إلى كلام العلماء في ذلك يجوز أن ترى منها بل بعضهم توسع ربما ما نقولوش ترى منها ما يدعوك للزواج حاول لأنك تراها من غير ما تحرجها وتحرج الأهل طيب إذا ما وجدتش طريق يمشي للدار ويحضر مع هذه محر ما تزيجتوا اللي تقول وين تجلسوا مع المين والعليصار واشنوه مسائل عجيبة فذبحوها قال ربنا سبحانه وما كادوا يفعلون تتمت القصة قال ربنا سبحانه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها سبب الذبح ذبح البقرة والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني الله عز وجل سيبين الحق وسيظهر القاتل بهذه المعجزة الخارقة للعادة التي أجراها على يد نبي الله موسى ورآها بنو إسرائيل عيانا لو كانت لهم عقول فقلنا اضربوه ببعضها بعدما ذبحوا البقرة أمرهم الله عز وجل أن يضربوا المقتول ببعضها بعض المفسرين حاول أن يتكلف عظم ساق كذا والصحيح أن نكتفي بما ورد في النص والتدقيق في ذلك من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر رجلها راسها كذا المهم ببعضها فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون آية في إحياء الموت عيانا يراها بني إسرائيل جميعا ثم ظهور الحق فقد قام القتيل وجلس وقيل له برهة يعني قام وأحيى برهة قيل له من قتلك فأشار قال هذا ثم مات قال هذا لابن أخيه ثم مات ويوريكم آياته لعلكم تعقلون والجماعة لا يعقلون الدليل في الآية التي بعدها قال ربنا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك تخيل بقرة تذبح يضرب قتيل ببعضها. فيحيى ويتكلم ويشير ويموت والناس ينظرون عيانا ويفتضح أمر القاتل ويخلصهم الله عز وجل من النزاع الذي كانوا فيه فادارأتم فيها ويرون من الآيات العظام من آيات الله عز وجل ثم لا سبيل لهداية من أضل الله نعوذ بالله من الخذلان ما سمعت أمين ها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو هذه تكلموا فيها طويلا هل هي للعطف هل هي للشك طبعا قطعا ليست للشك هذا يقين بعضهم قال هي على العطف ولعله القول المختار فبعض بني إسرائيل كانت قلوبهم كالحجارة قسوة والبعض الآخر وهذا وارد في اللغة والبعض الآخر كانت قلوبهم أشد قسوة من الحجار فيكون أوه هنا بمعنى بمعنى العطفة جماعة قلوبهم كالحجارة وجماعة أشد من الحجار قال ربنا سبحانه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار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 كل حجر جاء عن بعض السلف أنه كل حجر يحصل فيه شيء مما ذكر في الآية فذلك قالوا يقينا من خشية الله وهذا ليس بمستغرب ولا مستبعد لأن ربنا قال في غير موضع من القرآن في غير هذا الموضع وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع يعني الجبال تخشع متصدعا من خشية الله فالجبال والحجارة تخشع وتتصدع من وتهبط قالوا الحجر يهبط من الجبل ويدحرج ظاهره قلنا علماء الأحياء والمعاصرين يقول لك لا يعترف عليك يقول لك هذه بسبب كذا وانزلاقات أرضية وكذا فهذا تفسير ظاهر لكن من قدر هذا ومن أراد هذا الله عز وجل فلكم الظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا عندهم الإعصار ظاهرة طبيعية والزلزال ظاهرة جيولوجية والنزول الحجارة كذلك لا نحن نقول نصدق بالعلم هذا تفسير علمي لأمر أراده الله عز وجل أن يكون كما شاء سبحانه وتعالى تهبط من خشية الله تهبط من خشية الله كيف أشي تتحسب الأحكاية تتحسب أنه يحصل كذا وهذا لظاهر العيان لظاهر العيان وإلا كيف يفسر الموت القلب يسكت وكذا وكذا هي وين اللي كان يحرك في القلب ويتحرك إذا هذه الأمور غير مستغربة ولا مستبعدة ويشهد لها في القرآن الآيات والكثار فالحجر يهبط من خشية الله ويشقق ويصدع من خشية الله بخلاف بعض قلوب بني آدم كقلوب هؤلاء نعوذ بالله من حالهم الذين يروا الآيات الكثار الكبار ثم تقس قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة نعوذ بالله من ذلك وما الله بغافل عما تعملون فالله عز وجل مطلع على جميع أعمال بني آدم على جميع أعمال خلقه سبحانه وتعالى ثم قال الله عز وجل أفتط معون أن يؤمنوا لكم تحول الخطاب الآن إلى المؤمنين المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أبعد هذا الذي قصصنا عليكم تطمعون أن يؤمنوا لكم وتستغربون من حالهم أنهم يغمطون الحق ويعرفونه ويكتمونه ويتحايلون فكأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وللمسلمين من بعدهم أن دايدا هؤلاء التلاعب وشوف إلى يوم الناس هذا لكن سبحان الله بعض الناس كما قلت وكرر لا عقول لهم قبل قليل تنازل العرب الأسبوع هذا قالوا ما عاجش إلى حدود سبعة وستين قالوا نتبادلوا بالأراضي نتبادل فليهودتوا وما عاجش هذا كان مطلبهم قديما لما رضخوا قال لك لا بطلب ماش ساعدناه ولا تبادوا الأراضي ولكن لا ميثاق لهم لا عهد لهم هل عهودة ذي معاهدات مبرمة وكذا حبر على ورق هذا ديدنهم هذا شأنهم مع أنبياء الله عز وجل مش مع أبو فلان و علان هل نشوف فوهم تو وكلهم مجاهدين كبار فديدنهم نقض المواثيق والتملص من العهود وحالهم حال من قست قلوبهم نعوذ بالله من ذلك قال أفتطمعون قال سبحانه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون قالوا هذا حصل لما أخذ موسى عليه السلام لميقات ربه جماعة من بني إسرائيل وأمرهم الله أن يسجدوا فسمعوا كلامه سمعوا كلام الله عز وجل لموسى يأمره وينهاه في الثنية قررا هم يبدلوا في الثنية قبل ما يخلطوا القرىهم غيروا الكلام وبدلوا أمر الله عز وجل ونائيه مش بعد سنين ولا قرون لا هم مشين في الثنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون شوف الآن شكونا لي مش عاقل ليكتم الحق وهو يعلمه ولا غيره يقول بعضهم لبعض إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قالوا إن معكم مصدقون ويذكرون لهم بعض ما جاء في توراتهم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرع الله لهم ثم إذا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم شوف ليحاجوكم به عند ربكم في الآخرة ويقولوا وänتم في كتابكم كذا لماذا لم تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم في كتابكم كذا لماذا لم تؤمنوا بشريعتي أنتم في كتابكم ليحجوكم به عند غباء فلا تعقلون شوف الذكاوي هذا كذلك من المسالك الباطل أن يصير الخبث والعياذ بالله في هذا الزمان ذكاء هذا موجود من زمن بني إسرائيل لكن استشرى الآن أن يصير الذكي هو اللي ماشي أموره اللي ماشي أموره ولا يسأل الناس كيف مشى أموره بالحلال بالحرام بالتحايل هذاك تسمع يقول كذاك مهف هذاك مسلكها هذاك يعرف تفشيعيش يخزر له ما عندهوش عامين من اللي يتخرج عنده كرهب وسيارة وعنده كذا فصار الخبث ذكاء وعقلا انقلبت الموازين هذا كان في زمن بني إسرائيل وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء ربما الآن صار ولا يذهب بالله قاعدة هذاك هو صحيح هذاك هو صحيح وأهل الديانة وأهل الاستقامة موضع للاستهزاء تشوف حالته مسكين كيفاش من له حالة فيه مع ملش كيف تزوج وكيف عايش وكيف ماشي وكيفاش يستغربون كيفاش يأكل وكيفاش يشرب كيفاش مدبر ومور وكذا والآخر مقدم ما شاء الله ومثل ذاك إذا خطب زوجوه ويسأل ويستفتى ويسترشد منه ويتقرب إليه ويدعى في الولائم وفي المناسبات انقلابا في الموازين والمفاهيم قال ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الشريف ولا ذي الرأي والجدل هذا الإنسان الخبيث الذي يتحايل على شرع الله ويأكل الحلال والحرام فيه ذكاء قطعا فيه خبث ومراوغة كمراوغة الثعلب وليس ذلك ذكاء قالوا أفلا, أفلا تعقلون ولا يعلمون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يعلنون في مجالسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما يسرون في مجالسهم الخاصة في أنديتهم إذا خلى بعضهم ببعض فالله عز وجل يعلم حالهم في هذا المقام وفي ذلك وهو أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لعلنا نكتفي بهذا إن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان خطأا فمن نفسي وتقصيري ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان والحمد لله رب العالمين